كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحار في معامل الإفرنج كان قبل الجتائب يفتح الامصار لن تنسى أمريكا ولا أدنابها ضحكاتنا والبرج يقذفنا كنا نقدم للسيوف في صدورنا لم نخش يوما غاشبا جبارا لم نخش طاروت يحاربنا ولو نصبنا يا حولنا أسوارا كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحال, بحال ووصنا يا رب فوق كفنا نرجو ثوابك كنا نرى من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها لو كان غير المسلمين لهازها كنزا وصاغا كنا سرها على موت البهار بها, بها, بها ببعاب دل فنتكال أعلانها قبل